قال تداركه الله برحمته وجمعنا به ووالدينا والمسلمين في دار كرامته تنبيه مهم يجب على كل مسلم يخاف العرض على ربه يوم القيامة أن يتأمل فيه يعني في هذا التنبيه ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من المعمورة وهي الدعاء الاستغناء عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم استغناء تاما في جميع الأحكام من عبادات ومعاملات وحدود وغير ذلك بالمذاهب المدونة وبناء هذا على مقدمتين إحداهما أن العمل بالكتاب والسنة لا يجوز إلا للمجتهدين والثانية أن المجتهدين معدومون عدما كليا لا وجود لأحد منهم في الدنيا وأنه بناء على هاتين المقدمتين يمنع العمل بكتاب الله وسنة رسوله منعا باتا على جميع أهل الأرض ويستغنى عنهما بالمذاهب المدونة وزاد كثير منهم على هذا منع تقليد غير المذاهب الاربعه وأن ذلك يلزم استمراره إلى آخر الزمان قال رحمه الله فتأمل يا أخي رحمك الله كيف يسوق لمسلم؟ أن يقول بمنع الاهتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم وجوب تعلمهما والعمل بهما استغناء عنهما بكلام رجال غير معصومين ولا خلاف في أنهم يخطئون فإن كان قصدهم أن الكتاب والسنة لا حاجة إلى تعلمهما وأنهما يغني عنهما غيرهما فهذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور وإن كان قصدهم أن تعلمهما صعب لا يقدر عليه فهو أيضا زعم باطل لأن تعلم الكتاب والسنة أيسر من تعلم مسائل الآراء والاجتهاد المنتشرة مع كونها في غاية التعقيد والكثرة والله جل وعلا يقول في سورة القمر مرات متعددة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ ويقول تعالى في الدخان فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ويقول في مريم فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا فهو كتاب ميسر بتيسير الله لمن وفقه الله للعمل به والله جل وعلا يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ويقول تعالى ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون فلا شك أن الذي يتباعد عن هداه يحاول التباعد عن هدى الله ورحمته ولا شك أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله إلى أرضه ليستضاء به فيعلم في ضوئه الحق من الباطل والحسن من القبيح والنافع من الضار والرشد من الغي قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 قال تعالى فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قال رحمه الله رحمه واسعه فاذا علمت أيها المسلم أن هذا القرآن العظيم هو النور الذي أنزله الله ليستضاء به ويهتدى بهداه في أرضه فكيف ترضى لبصيرتك أن تعمى عن النور فلا تكن خفاشي البصيرة واحذر أن تكون ممن قيل فيهم خفافيش اعماها النهار بضوئه ووافقها قطع من الليل مظلم. وكما قيل مثل النهار يزيد ابصار الورى نورا ويعمي اعين الخفاش يكاد البرق يخطف أبصارهم افمن يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى انما يتذكر اول الالباب ولا شك ان من عميت بصيرته عن النور تخبط في الظلام ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وبهذا تعلم ايها المسلم المنصف انه يجب عليك الجد والاجتهاد في تعلم كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وبالوسائل النافعه المنتجه والعمل بكل ما علمك الله منهما علما صحيحا ولتعلم أن نتعلم كتاب الله وسنة رسوله في هذا الزمان أيسر منه بكثير في القرون الأولى لسهولة معرفة جميع ما يتعلق بذلك من ناسخ ومنسوخ وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وأحوال الرجال من رواه الحديث والتمييز بين الصحيح والضعيف لأن الجميع ضبط وأتقن ودون فالجميع سهل التناول اليوم فكل آية من كتاب الله قد علم ما جاء فيها من النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الصحابة والتابعين وكبار المفسرين وجميع الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم حفظت ودونت وعلمت أحوال متونها وأسانيدها وما يتطرق إليها من العلل والضعف ثم قال رحمه الله فجميع الشروط التي اشترطوها في الاجتهاد يسهل تحصيلها جدا على كل من رزقه الله فهما وعلما والناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد ونحو ذلك تسهل معرفته اليوم على كل ناظر في الكتاب والسنة ممن رزقه الله فهما ووفقه لتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا أيها المستمع الكريم نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يكون لنا بكم لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته